ملك الموت الذي وُكِلَ بكم، قل يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ لَا كِسُورُ أُسِيمَ رَبِّهِمْ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 وانناس اجمعین فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا الجدا خرّسوا الجدا وسبحوا بحمد ربهم خرّسوا الجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبو تتجاف جنوبهم عن المضاجع تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرة أعين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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ مِلْقَاء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 أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ